ليس البِرععَتُ واللود هَكُمْ قِبلَ المَشِْقِ والالْمَغْرِب وَلا الْ البِرَمَن آمَنَ بالالنا مَنْ آمَنَ بالالناهِ واليَْومآ آخرِِ وَالْمَلائكَةِ وَكتابابِ والنَّبِ وََّبينَ وَآتَ المَالَ على حُبِّهِ ذَ وَقُوبَ واليتامَ والمَسكين. والمساكين وابن السبيل والسايلين والسايلين وفي النفاق واقام الصلاه واتى الزكاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس 119. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 111. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى